الله أكبر الله أكبر مجموعة مواقع حامل المسك الدعوية 7msk.com تقدم لكم صاحبك عذبتني العذاب هي جت جاءتنا الأخبار أن أحد الشباب سلك طريق الاستقامة وركب سفينة النجاة وبدأ يحافظ على الصلاة ويحفظ القرآن بدأ يتذكر الله لا زالوا يغرقون في لجج المعاصي والآثم. ود لو أنهم ركبوا معه في سفينة التوبة والنجاة، وانضموا إلى قوافل العائدين. زارهم وليته لم يفعل. وهذه نصيحة لكل تائب وجديد في طريق الاستقامة. لا تذهب لأصحاب الماضي وحيدة. لا تذهب لأصحاب الماضي وحيدة. خذ معك من يعينك على دعوتهم، لأن الكارثة تغلب الشجاعة. زارهم يريد لهم الهداية فبدأ الهجوم عليه من كل الجهات أتذكر يوم كذا وكذا وعلت الأصواف وانطلقت الضحكات وقام من عندهم بعد أن جددوا جراحا ماضية وحركوا في القلب والنفس أشياء وبدأ الصراع من جديد جاءوه بعد أيام يعرضون عليه السفر إلى مكان قريب بقصد شراء سيارة قالوا له نريد من يذكرنا بالله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 حتى تكون الليلة حمراء والخمر مذهبة للعقل والغناء بريد الزنا خلت به وخلا بها وما خلا رجل بامرأة بلا كان الشيطان ثالثهما ولا زالت به حتى سقط كأسا من خمر ثم ثانية ثم ثالثة ثم وقع المحضور ثم وقع المحضور وانهدم في لحظات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 وما تم من ليلته في فراشه وما تم فراشه على أسوأ خدام ان لله وان إليه راجعون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 وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن كغطاءك فبصرك اليوم حاد يا الله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 وصدق الله حين قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان قذولا وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بفريق حامل المسك الإعلامي مراجعة شرعية